غير المغضوب عليهم ولا الظالمين وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 ذبح حال الله عن ما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون قل رب لا تدري اني ما يعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين واننا على ان نري كما نع قالون ادفع بالذيه احسن السيئه نحن اذلم بما يصفون الله جميع الله لمن حمدا <تصفيق>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 وَا أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونْ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونْ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالَهَا ان في قرن سوري فلا ان سبب بينهم يوم ايد ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فؤلاء المبشرون ومن خفت موازينه فؤلاء الذين خسروا انفسهم فَوَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ إِنَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ كَثِيرٍ ۖ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ۖ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آياتي تتلى عليكم فكنتم بِهَا تُكَذِّبُونَ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قولنا قَدْ نَأَيْنَا إِنَّهُ كَانَ ظَرِيْقًا مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنَّنَا نَأَيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا فَاغْفِرْ لنا وارحمنا وأنت خير فَتَخَذُ الضُّحُومُ سُخْرِيًا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا اللهم من حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر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 وَقُرَّبَ الْفَضْلَ وَارْحَمَنُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ لمن حمده. রহমতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ হাশিম মদানী আর দেখছেন समाज जटिलता कमाते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 जीवन बहु समस्त समाधान दिन मसाय सम्प्रचार सकाल साढ़े छंग प्रदान जीवन सफलता की, की लत कर जिलत जान देखुन फाजाएल परवर्ती अनुष्ठान पिसाए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 وَتُنَزِّلُهَا وَثَرَدْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دين الله إذا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 من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم الله أكبر الله ইয়া আল্লাহু هُدَ وَأَنْتَ كَنَسْتَ إِنْ ذَنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عليهم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 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولا لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما قدمتم فيه عذاب عظيم ابتدع القول بغائرتكم وتقولون باهوائكم ما ليس لكم به علم وتحسبون غدنا وتحسبونه هينا وورب الله عظيم ولولا ان سمعتموه قلتم ما يقول لا ان تتكلم بهذا سبحالك هذا امتحان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الذين آمنوا لهم عذاب اليم لهم عذاب امين في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا ظن الله عليكم ورفته وان الله لرؤوف رحيم ربك الله اكبر سمع الله لمن حمده Thank you.